الله يرضى محمد وصلى عليه وسلم و Muhammad ﷺ هو رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطحاب من تبعه الله يوم الدين ثم من بعد فهنا هنا مسألتان مهمتان الأولى وجوب التعاون بين المؤمنين بين المؤمنين على البر والثقة والتواصي بالحق والصدق ونحو ذلك. هذا خط مهم لا إشكال فيه ولا بد منه لكن في مقابل هذا خط هام لا بد أن تنتبه إليه وهو ما ذكره الشاعر في الحكمة المعروفة ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمك ما حك جلدك مثل ظفرك إذا أردت أن تحك جلدك فلن يغني أحد غناء غفرق وهذا مثل يضربونه لأهمية أن يكون الإنسان حريصا على تحصيل مصلحة نفسه ومعنيا بخاصته وشأنه وذلك لأنه كما قال الله عز وجل كل نفسه بما كسب رهين كل نفس بما كسبت رهين فنحن نتعاون قدر الإمكان على الحفظ وعلى وعلى النصح وعلى التذكير بالإخلاف وعلى التبصرة ببعض علامات الطريق ومشاكله وآفاته والتحذير من كل ما ينبغي التحذير منه ونستهد ونبذل الوسح بقدر الاستطاع هذا أمر لا يغني أبدا عن الأمر الثاني وهو أن تكون يعني مهتما بنفسك حريصا بحيث لا تنسى في الطريق ولا يعني ينشغل عنك ولا تضيع ايامك ولا اسابيعك ولا شهورك ولا سنوات عمرك وحينئذ لو وقع شيء كهذا انت المسؤول وليس غيرك لو ان رجلا معنا منذ عشرة ايام مثلا منذ بدايه الدرس او عودته وقال والله انا الى الان لا احد قل لي احفظ ولا احد قل لي سمع وانا جالس منتظر من الأحمق معروف اظن بالاجماع سنقول له والله انت لان هذا الذي يحدث بقدر الامكان باب التعاون ومن الذي اجلسك ساكتا يعني نازل الهمة هكذا كان عليك ان تسعى وان تنافس وان تزاحم وان تطلب وأن هكذا ينبغي لأصحاب الهمم هنا واهل الاستقامه اهل همم ولولا الهمه ما استقام ما الذي جاء بك للمجلس وما الذي يعني عرفك الطريق وهذه همم فمقتضى هذه الهمه ان شاء الله ان تكون يعني حريصا على مصلحه نفسك احرص على ما يدفعك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت واستعين بالله قال المصنف حفظه الله تعالى في حرمة أهل العلم أثر الغيبة في الطهارة والصوم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن أحق ما طهر الرجل إن أحق ما طهر الرجل لسانه وهذه جملة من الأثار في هذا الباب المهم هل الغيبة تؤثر في الطهارة تفسدها تؤثر في الصوت تفسده سوف ترى أقوال أهل العلم في هذا بل روي عن بعض السلف أنه كان إذا أردت تنفير من هذه المعصية أمر المتورط فيها بالطهارة الحقيقية بالمضبضة والوضوء تشبيها لها بالنجاسة الحسية وإرشادا إلى التحرز منها كما يتحرز من النجاسات فالغيبة نجثة فاحذر قال فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها كأنها تنكر عدم الوضوء في هذا الموضع وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب فعن ابن عباس وعائسة رضي الله عنهما أنهما قال الحدث حدثان حدث من فيك وحدث من نومك وحدث الفم أشد الكذب والغيبة فهنا نحن نحدث ونملأ الدنيا حدثا ولا يفكر أحدنا أن يتطهر أو يغسل مكان الحدث أو يرفع هذا الحدث حدث من فيك وحدث من نومك وحدث الفم أشد الكذب والغيبة وعن أيوب ما في أيوب بن سيرين وعن أيوب عن ابن سيرين أن سيخا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم فيقول أعيد الوضوء فإن بعض ما تقولون شر من الحدث أعيد الوضوء يعني لما رأهم يتكلمون في بعض ما ينكره كالغيبة ونحوها وعن محمد بن سيرين قال قلت لعبيده هذا عبيده السلماني الذي يروي عن ابن مسعود وكلهم عبيده إلا هذا قلت لعبيدة مما يعاد الوضوء قال من الحدث واذى المسلم من الحدث معروف واذى المسلم هذا الذي ينبغي أن ننتبه إليه قال وكان شيخ يمر بمجلس لهم فيقول توضؤ فإن بعض ما تقولون شر من الحدث فإن بعض ما تقولون شر من الحدث وعن إبراهيم قال الوضوء من الحدث وأزى المسلم وعن الحارث قال كنت آخذا بيد إبراهيم فذكرت رجلا يعني إبراهيم النخعي فذكرت رجلا فاغتبته يعني ذكره بما يكره فقال أرجع فتوضأ كانوا يعدون هذا هجرا فإبراهيم النخعي تابعي وحين يقول كانوا يعدون هذا يقصد الصحابة رضي الله عنه هجرا يعني فحشا من القول ومنكرا وقبيحا وعن موسى بن أبي الفرات قال سأل رجلان عطاء فقال مر بنا رجل فقلنا المخنث وهذه غيبة وصفاه بهذا الوصف القبيح المخنث يعني الرجل الذي لم تكتمل رجولته يتعاطى بعض افعال الاناث في الوقت الذي هو فيه ذكر فيقال مخنث يعني خنثه له بين الذكوره ولا الأنوثة وهذا لا شك ذم قال قلتما له قبل ان تصلي او بعدما صليتما قال بعد أن نصلي ولعلها بعد أن صلينا فقال توضأ وأعيد الصلاة فإنه لم يكن لكما صلاه لأنهما توضأ قبل هذه الغيبة ثم صليا بعدها فلما كان الوضوء لم يصح على طريقته ومذهبه وقوله لم تصح الصلاة فأمرهما بإعادة الوضوء أصله. على هذا المذهب الذي ينقله عن كثير من أهل العلم هنا يبدو أن كثيراً من صلواتنا حتى بعد أن انتزمنا واستقمنا تحتاج إلى إلى إعادة. وعن الحسن بن وهب الجمحي قاضي مكة قال وقعت في رجل من أهل مكة وهذا القاضي هذا ذلك على أنه مهما عظم الإنسان فإنه غير معصوم قد يقع منه شيء بعد الشيء حتى قلت إنه مخنص فصليت الظهر فعرض في قلبي شيء يعني من الحرج وهكذا طريقة المؤمن إذا أخطأ اغتم وجعل يفكر وينظر كيف يخرج من هذا الزم وربما ذهب إلى بعض اهل العلم فتألم وهذا قاضي يعني من أهل العلم فرجع إلى من هو أعلم منه قال فسألت عطاء ابن أبي رباح فقال يعيد وضوءه وصلاته وصومه يعيد وضوءه وصلاته وصومه لأنه قال عن رجل كلمة وعن الضحاك بن عبد الرحمن ابن أبي حوشب أن رجلا أتى إلى ابن أبي زكريا فقال يا أبا يحيى أشعرت أن فلانا دخل على فلانة قال حلال طيب قال إنه دخل معه برجل فقال ابن أبي زكريا إنا لله فقد وقع في نفسك لأخيك هذا حرج عليك بالله أن تكلمني بمثل هذا يعني أنا أحرج عليك أن تكلمني بمثل هذا فلما دنا من باب المسجد وكأن هذا وهما يمشيان قال والله لا تدخل حتى ترجع فتوضا مما قلت يعني فتتوضا مما قلت وتامل في احتيال الرجل الصالح على الخروج من الغيبه لما قيل له كلام يحتمل ان يكون غيبة فاجاب بجواب على احسن محمل لما قال له أشعرت أن فلانا دخل على فلانا قال حلال طيب مع أنه فهم منه أنه يلمزه بشيء قبيح إلا أن الثاني لم ينتبه وأصر على التوضيح والزيادة حينئذ أنكر عليه وعن أبي صالح أنه أنشد بيت شعر فيه هجاء فدعا بماء فتمضمض يعني طهر فمه من أثر الهجاء ان الهجاء قد يكون عاما ليس لشخص معين أو نحو ذلك لكن الورع وضبط النفس وتدريب النفس والمجاهدة وقياس النفس على السلف، كل هذا هو الذي يجر إلى مثل هذه المحاسن أما أحدنا فإنه يغتاب فيذهب يقيس نفسه على من يغتاب أشد من هذا. فيجد نفسه والحمد لله يعني قل وأنا ما قلت لأنه قصير. وما الذين يكون ابن كذا وابن كذا. لا هذا الحمد لله فينعم. ولا وتحات. أنا ما فعلت شيء. فدائما نقيس ألف على المنخرقه والمقودة والمترديه والمصيحة. فتجد نفسك يعني في عافيه لكن لو جعلت مقياسك على مثل هذه الاثار التي ذكرت عن الثلاث وأن عائسة كانت تقول وأن ابن عباس وأن مجاهدا وأن ابراهيم النقعي وأن فلانا وفلانا ثم تتحاكم إلى أو تحاكم نفسك إلى مثل هذه الاثار تجد نفسك يعني أولى بكل ذنب وعن رجاء ابن أبي السلم قال قلت لمجاهد يا أبا الحجاج الغيبة تنقض نضوء قال نعم, وتفطر قال نعم وتفطر الصائم وعن أنس رضي الله عنه قال إذا اغتاب الصائم افطر وعن أبي المتوكل النادي قال كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد قالوا نطهر طيامنا يعني يتجنب الاحتكاك والمخالطة والمغامرة والتعرض للكلام في الدنيا والحديث عن الناس ومن ثم قد يؤدي هذا الى افساد الصوت على مذهب بعض اهل العلم او الى جرح الصوت على مذهب بقيه اهل العلم ممن لا يرى انه يفسده افساد الحقيقية كما ساءت المسألة. عن طريق ابن قيد قال قال أبو زر رضي الله عنه إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فكان طليق إذا كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى الفلاه. لما سمع نصيحه أبي زر إذا صمت فتحفظ تحفظ يعني. حوق. احذر كن أشد لما تكون حفاظا على دينك فكان إذا كان يوم صومه دخل يعني دخل بيته حتى لا يخالط أحدا فلم يخرج إلا إلى الصلاه يعني إلى المسجد وعن مجاهد قال ما أصاب الصائم شواء إلا الغيبة والكذب ما أصاب الصائم الشوى الا الغيبه والكذب يعني الشوى يعني الشيء يسير يعني كل ما اصابه امر يسير وهين يعني يصيبه ما يصيبه امر واسع ان شاء الله الا من شيئين الغيبه والكذب يعني كانه يقول اذا اغتاب او كذب فقد آذى صومه وافسده وعنه قال من أحب أن يسلم له صومه فليجتنب الغيبة والكذب وعن حصف من تسيرين قالت الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها وخرقها الغيبة الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها وخرقها الغيبة وعن ميمون بن مهران إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. هذا هين، اذا ليس الناس يتفاضلون بطرق الطعام والشراب خذ مثالا على هذا اليوم الاثنين وعامه إخواننا إن شاء الله صائمون ومن لم يكن نوى الصوم فلعله يطوم إن شاء الله لأنه لما يفطر بعد والصوم النافلة يمكن أن تنويه قبل الظهر جرب هل يشق عليك الطعام والشراب اكثر او يشق عليك الغيبه والكذب ونحو ذلك كلاهما شق نحن في الصيف ومع هذا سترى ان الطعام والشراب ايسر غاية ما فيها قد يشتد عليك الامر فتنام ساعه ولا ساعتين لكن الغيبه فاكهه المجالس عند كثير من الناس صلى الله عليه وسلم وعن عبيدة السلماني اتقوا المفطرين الغيبة والكذب اتقوا المفطرين الغيبة والكذب وعن أبي العالية قال الصائم في عبادة ما لم يغتب وإن كان نائما على فراشه يعني ما دام صائما فوقته كله في عبادة حتى ولو كان نائما إلا أن يغتاب أحدا وقال السائل في هذا المعنى واعلم لأنك لا تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه يعني الصيام ليس على ظاهره بل لابد من صيانته فقال آخر إذا لم يكن في استمع مني تصون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذا من صومي الجوع والظبى وإن كنت إني صمت يوما فما صمت هذه جملة من الآثار تحتمل أن يكون المقصود منها الترهيب من شأن الغيبة وليس الإفطار الحقيقي أو نقض الوضوء الحقيقي فإنما هذا على سبيل المجال وتحتمل أن يكون المعنى الحقيقي الذي يفسد الصوت كما لو أفطر بشيء آخر أو يفسد الوضوء وهنا ذكر كلام ابن حز من الأئمة الذين يرون هذا حقيقة وأن الصوم يبطل فعلا كما لو أكل أو شرب قال وقال الإمام ابن حزم رحمه الله ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية أيضا يعني بعد أن ذكر ما تقدم من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية اي معصيه كانت لا تحاس شيئا يعني لا تتحاس شيئا يعني لا تحذف شيئا مما تعرفه ما دام المعصيه فانها تبطل الصوم عند ابن حزم رحمه الله اذا فعلها عامدا ذاكرا للصوم كمباشره من لا يحل له الى ان قال او كذب او غيبه او نميمه او تعمد ترك صلاه او ظلم أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله. فهذا مزه الحذف أن الغيبة تفطر حقيقتها. وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم يعني أدلة الحزم على أن الغيبة مفطرة. استدل بقوله صلى الله عليه وسلم والضيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصفق. والصيام جنة يعني وقاية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يضخب يعني لا يقع في الرفس وهو الفثق والفحش والغيبة والصخب وهو النزاع ونحو ذلك وجه الاستدلال أنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها والنهي يقتضي الفساد فشيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يضخب الصوم هذا وجه ابن وبقوله صلى الله عليه وسلم يعني الدليل الثاني على ذلة أن الغيبة مفطرة وبقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه مفهوم الحديث أنه إذا وقع في الزوف والعمل به ومن أعظم ذلك الغيبة ليس لله حاجة يضعف عامه وشرابه يعني انه يصبح مفطرا ويفسد صومه ورئى انه صلى الله عليه وسلم اتى على امراتين صائمتين تغتابان الناس فقال لهما قيئا فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا يعني لحما طريا ظاهر فيه أثار الدم ثم قال صلى الله عليه وسلم ها ان هاتين صامتا على الحلال وأفطرتا على الحرام والحديث لم يثبت إثنادا وإلا لو ثبت هذا لكان هذا نصا في أن الغيبة مفطرة وهو من أقوى الادله لكنه لم يصح وأما النصان السابقان فصحيحان لكن وجه ابن حزم في الاستدلال بهما لا يسلم له ولهذا فالجمهور كما سيأتي لا يرون الغيمة مفطرة وإن كانوا يرون حرمتها وأنها تفسد أو تجرح الصوت ويقل أجر الصائم بها إلا أن الصوم يمضي صحيح قال النووي رحمه الله فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا يعني عند الشافعية وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزعي فقال يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه وقد استدل الأوزعي رحمه الله قد استدل الإمام الأوزعي رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش الحديث يعني إذا كان ليس له إلا الجوع والعطش فليس بصائم لأن مقصود الصوم ليس مجرد الجوع والعطش وليس قد يجوع ويعطش وليس بصائم وبأدلة ابن حزم يعني التي ذكرها بعده ابن حزم ابن حزم جاء بعد الأوزعي وارتكز على قول الأوزعي وعلى طريقته في النظر إلى ظواهر النصوص وقال النووي وعجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث يعني أجاب السافعية والجمهور عن هذه الأحاديث بأنها لا يستلم أنها تجعل الغيبة مفطرة بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء، لا أن الصوم يبطل به فقول الجمهور وقول الصحيح في هذه المسألة من أن مقتضى هذه النصوص بيان أن الغيبة تؤثر في كمال الصوم لكن لا تفصل الصوم الغيبة تؤثر في كمال الصوم من اغتاب فإن صومه يكون أقل كمالا ويكون ناقصا ويجتمع مع اجر الصوم زم الغيبة بخلاف ما لو تحاشى من الغيبة فإن صومه يكتمل وأجره يكتمل وهذا أفضل بلا شك لكن الخلاف هنا بين الظاهرية وبين الجمهور هل الغيبة مفطرة حقيقة أو تنقص من أجر الصائم؟ الجمهور لا تفطر حقيقة بل تنقص من أجر الصائم والظاهرية عملوا بظواهر النصوص وقالوا بل تفطر تفطيرا حقيقيا ومع أن الخلاف ليس بهذه القوة فالظاهر صحة قول الجمهور إلا أن المصنف لأنه يريد أن يركز على هذه المسألة ذكر كثيرا من الاثار في هذا الباب حتى يكون ناصحا لك أن شأن الغيبة خطير وهذا أنها لا تفسد الصوت فانه بالإجماع وإن لم تفسده قد أنقصت أجره وقد اثرت في كماله ولهذا ذهب بعض أهل الليل إلى وجوب أو إلى استحباب أن يتوضأوا من الغيبة وهذا يضغن على الاستحباب وليس على الوجوب كل ما تقدم من الآثار من أمر المغتاب بالتوضأ ونحو ذلك لو صلى بالوضوء وضوء واكتفى بالوضوء الأول قبل الغيبة فالصلاة صحيحة وإنما قصدوا بهذا التأديد وهذا مثل تربوي عند أهل العلم رحمهم الله أنه قد يشدد في مسألة من المسائل على سبيل التربية وعلى سبيل التعليم وعلى سبيل التأديب لا على سبيل أن هذا يلزم وأن هذا يجب فحيث قال من قال مما تقدم من أهل العلم من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فتوضأ ونحو ذلك لم يكن يقصد أنه ينقض حقيقة وانما يقصد تربية وتاديب هذا الموتى ولعلك لو قيل لك هذا من بعض من تعظم قوله لعلك لا ترجع إلى بسهولة مرة أخرى لأنه قال لك ارجع وتوضا وعظم عليك الزم وبيد لك أنه خطير وأنه يعني يكاد يفسد الصلاة والوضوء أعد الوضوء وأعد الصلاة وأقد الصوم هل يتصور بعد هذا أن تأتي وأنت في الطريق في طريق العودة من المسجد أن تغتاب مرة أخرى أبدا بخلاف ما لو سمعك تغتاب ولم ينكر عليك واذا لكان شريكا لك في الاسم، نسال الله عز وجل ان يكون حظنا من هذا العمل والانتفاع الحمد لله رب العالمين